بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ان بعد لاخوتي في الله هكذا الحياة تصنع باهلها اياما تمضي وتمر وتسحب وراءها السنين وتزرق خلفها الاعمار وتطوى حياه جيل بعد جيل بعد جيل ليقف الجميع بعد ذلك بين يدي الملك الجليل ليسالوا بين يدي غل وعلا عن النقير والقطمير وعن الصغير وعن الكبير مصداقا لقوله جنى علا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ايها الاخوه الكرام افيقوا من غفلتكم واعلموا ان الله جلل على مستخلفكم في هذه الارض وناظر ماذا تعملون وهو جل على سائ لقكم ومحاسبكم بين يديه سبحانه وتسال جميعاً فرداً فرداً بين يديه جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه جل وعلا يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ستقف وحداً بين يدي الله عز وجل فتقف أيها الرجل فريداً وحيداً من تقف بواسطتك ولن تقف بحاشيته ولن تقف بحرسه ولن تقف بماله ولكن ستقف وحده بين يدي الله جل وعلا فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم لا يرى الا اعماله ان كان صالحا لا يرى الا صلاته وصيامه وحجه وعتماره لا يرى الا ذرهه واحسانه لا يرى إلا عبادته وطاعته لله زل وعنى وإن كان غير ذلك لا يرى إلا المعاصر لا يرى إلا الأسلام والمسلسلات لا يرى إلا أكل الربا لا, ينظر لا يرى إلا تقلب عينيه في الدنيا في العورات المكشوفة ينظر العبد عيمن منه فلا يرى إلا أكل الربا ما قدم وينظر اشو ينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم وينظر امامه فلا يرى الا النار فاستقل النار ولو بشق انره اي فاستقل النار اجعلوا بينكم وبين النار وقايه اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه اجعلوا بينكم وبين سخط الله عز وجل وقايه ثم ينظر العبد امامه فلا يرى الا النار ستتقن نار ولو بشقه امره يعني لو لم تجد الا نصفه امره لتتصدق به لتقي نفسك من عذاب لا يجن على غدا فافعل ذلك يا عبد الله يا مسلمون هكذا الحياه تصنع بنا جميعا نحن لا ندري متى سنموت يا من تعملون في الحياه هذه اخت من اخواتكم تموت وهي في ريعان شبابها من كان يحسب أنها تموت في وقتها وآلاف الشباب قبل ذلك ودعناهم وهم في صباهم ودعناهم وهم في ريعان شبابهم كم من أصدقاء لنا وعظناهم بالصلاة فقالوا إذا كبرنا لن نغادر المساجد وهم الآن عن مقربة منا بين يدي الله جل وعلا وأصبحوا من سكان القبور وخلت منهم الدور ولم نسمع لهم بعد ذلك من صوت فيا ايها الشباب اتقوا الله جل وعلا ولا تنساقوا خلف وسائل الاعلان ولا تنساقوا خلف المحرمات ولا تنساقوا خلف الشهوات واذكروكم بما فعله نبيكم صلى الله عليه وسلم هذا هو نبينا عليه الصلاه والسلام خرج على الصحابه فوجدهم قد اجتمعوا مثل جمعكم هذا فقال لما اجتمعتم فإذا بهم يحفرون قبرا ويبسلوا ميتا من موتاهم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبر وجسى على ركبته وذكى حتى أخضر نحيته ثم قال يا إخواني يا إخواني يا إخواني ألا لمثل هذا فأعده ألا لمثل هذا اذ ذ يا من اكلتم الربا الا مثل هذا فاعدو يا من اكلتم الحرام الا مثل هذا فاعدو يا من ظلمتم عباد الله الا مثل هذا فاعدو يا من سحرت الامام الاسود قال له اسمها ذات عبد وقال صلى الله عليه وسلم اذكر من ذكر هازم اللذات الموت فانه ما ذكر في ضيق الا وسع وما ذكر في سعه الا ضيقها على صاحبه فيا ايها الاخوه الكرام من اراد واعزا فالموت وكفيه ان هذه القبور جميعا انما هم واعظن لنا وسكانها هؤلاء وسكان هذه المقابر واعظن لنا ففي يوم الجمعه يكون الخطيب واحد والمستمعون قصر ولكننا نرى اليوم الاف الواعظين ممن خلق منهم الديار من قبلنا ماذا لو خرج الميت لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر مع اصحابه ثم قال والله لركعتين مما تنفلون وتحقرون خيرا لهذا المقبر مما بقيت عليه دنياكم يعني لو خرج من قبره وخيروه بالخلود في الدنيا او يصلي ركعتين صلى لله عز وجل ركعتين فما بالنا قد ضيعنا الصلاه وما بالنا انشغلنا بالدنيا عن الله جل وعلا اتقوا الله عز وجل ايها الشباب واعلموا ايها نحب الكرام ان العبده الصالحه اذا مات فقد استراح من اجل ذلك اوجه رساله الى اهلي والى اخواني ان استقم الله عز وجل ولا تجزع فان الموت حق علينا جميعا وان اختنا هازى استغفر الله عز وجل ان يرحمها وان يفتح لها في قبرها وان يجمعها بامها في جنات النعيم انما مات في موقف عظيم والله الذي لا اله غيره اندسها على هذه الخاتمه هل هناك افضل من ان تموت وهي في نفاسها قال صلى الله عليه وسلم بان المراه اذا ماتت وهي حامل او هي نفاسا او هي تلف كسبت لها شهاده فهل هناك بع اعظم من ذلك يا عباد الله ثم الموت في ليله الجمعه فموت وهي أحامل أو نفساء ثم في ليلة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا مات في ليلة الجمعة إن كان صالحا وقاه الله عز وجل من فتنة القبر فهل هناك فضلا بعد ذلك أيها الإخوة والله الذي لا إله غيره لو لا الملامة لبشرتكم ولا ما عزيتكم فلنعزي أنفسنا نحن والنبكي على قلوبنا التي مات بدلا من أن نركي على موساه نعم ايها لحبه الكرام هذا هؤلاء هم سلفكم الصالح هذا هو علم من اعلى الصحابه بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه لما نام على فراش الموت صاحت امراته وقالت يا كرباح يا كرباح فقال لها بلال المؤمن الصالح الذي يعرف حقيقه موت المؤمن قال لها لا تقولي يا كرباح ولكن قولوا فرحتاه غدا نلقى أحبه محمدا وحزه صلى الله عليه وسلم إنها سعادة المؤمن بلقي الحبيب صلى الله عليه وسلم فلا نجزع يا عباد الله والنصبر على ذلك والنخرج بعزة وعزرة وقد قال الله عز وجل في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفة والثمرات وبشر الشراء الذين من هم الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه والائك هم المهتدون فيا اخوتي المسلمين لنصبر عما نحن فيه لقد مر صلى الله عليه وسلم على امراه تبكي عند قبر لها فقال لها يا ام الله استق الله ويصبر فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي وهي لا تعرف من المتكلم فقيل لها ان هذا هو رسول الله فقل ان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت المراه فلما ذهبت اليه لم اجد على بابه بوابين فقلت له يا رسول الله اني لم اكن اعرفك فقال لها انما الصبر عند الصدمه الاولى انما الصبر عند الصدمه الاولى الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه يدعون عند الصدمه الاولى لم يشقوا جيوبهم ويلكم حدودهم ويفعل ما يفعله اهل الزهوليه وبعدها في ايام يقول اهنا الصابر ماذا سنصنع ان هذا ليس بصبر المؤمنين ولكنه صبر المدبرين الذين فعلوا ما فعلوا فلما اصطدموا بالامر الواقع سلموا لما هم فيه فالنصبر يا عباد الله ليكن لنا بذلك اجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى ولتقن لنا العظه والعبره فيما نحن فيه الان واعلموا ايها الاخوه الكرام ان من حق اختنا علينا في هذه اللحظات التي اسعى الله انها نجعله لحظات عزابه ان دعوا الله عز وجل لها وذلك اتبعا منا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي كان اذا دخل الميت لم يقرا القران على المقابر ولم يقف رصاص ليغسس الميت او الميتة ليقول له سياتيك ملكان فاقول له كذا وقل لهم كذا ان لله وانه اليه راجعون كل هذا من افعال اهل البدع والضلال ولكن السنه انه لما دفن لما دفن الميت قال استغفروا لاخيكم وصلوا له التكبير فانه الان يسال والسنن كذلك يا اخوه ان يقف كل اخ بمفرده ويسبه بالاخلاص في الدعاء ويضع الله عز وجل المتوفى ليس من السنه ان ادعو انا ثم انتم تعملون اذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وانما كان يقول استغفروا لاخيكم فانه الان يسال واتباعا لنا لابي حبيبنا فانا اقول لكم استغفروا لاختكم فانها الان تسال والحمد لله رب العالمين